ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي نأتي بخير منها أو مثلها.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 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن ان الله على كل شيء قدير الم كل شيء قدير كل شيء قدير الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنْ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 Alam ta'lam anna Allah lahumul mulkus samawati wal ard Alam ta'lam Allah lahumul mulkus samawati wal ard Alam ta'lam Allah lahumul mulkus samawati wal ard min وَلَا نَصِير وَمَا دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 وَلَا نَصِير وَمَا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 Vma l-kum min doun-illahimu waliyu, vla nacir. Vma l-kum min doun-illahimu waliyu, vla وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون أن تسألوا قبل؟ رسولكم كما سئل موسى من قبل؟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 Wem yebdellı küfr bılmıman, fakıdı zlla swwaı asbıil.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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدَ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ضل سَوَاءَ السَّبِيلِ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن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 السَّبِيلِ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدَ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يَتَبَدَّلِ الكفر بالإيمان فقد ضَلَّ سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ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 حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ حسداً من عذاب أفسهم بعد ما تبين لهم الحق فعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره حسداً مِنْ عند من عذاب أفسهم بعد ما تبين لهم الحق فعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبين لَهُمُ الْحَقُّ وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ حسداً عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مِنْ من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حتى يأتي الله بأمره حسداً من عند بعد ما تبين لهم الحق حتى يأتي الله بأمره حسدم من عذاء فسهم بعد ما تبين لهم الحق حتى يأتي الله بأمره حسدم من عذاب فسهم بعد ما تبين لهم الحق حتى يأتي الله بأمره حسدا من عذاب فسهم بعد تَبَيَّنَ تبين لهم الحق فعفو وصفحو حتى يأتي الله بأمره حسدم من عذاب فسهم بعد ما تبين لهم الحق فعفو وصفحو حتى يأتي الله بأمره حسداً من عند Hşdâmın ardı الله بأمره. Hşdâm من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير <سؤال> إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَد إ الله على كلُ شيءَي قَد إم الله على كلُ شيءَي قَد ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير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 ve aqimü salat ve aatü zaka ve aqimü salat ve aatü zaka ve aqimü salat ve وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ ve aqimü salat ve aatü zaka ve aqimü salat ve aatü zaka ve aqimü salat ve وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لان انفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لان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 Vma tüdümü lânfusunun xayir tijdohu Allah. Inna Allah bima taâmalun bacir. Allah bima taâmalun Allah Inna Allaha bima ta'amloun bacir. Inna Allaha bima ta'amloun bacir. Inna Allaha bima ta'amloun bacir. Inna Allaha bima In. Allah Inna Allaha bima ta'amlun bacir. In. Allah Inna Allaha bima ta'amloun bacir. Inna Allaha bima ta'amloun bacir. Inna Allaha bima ta'amloun bacir. In. إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تُقَدِّمُوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما بِمَا بصير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من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 Allah bima tamalun bacir. Vedd kathir min ahel el Kitab. Lo yurdun kum. Bagdi iman kum min andi aafus him. min andi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 من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أن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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم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 ان الله بما تعملون بصير ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم.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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كنتم صَادِقِينَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كنتم صَادِقِينَ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كنتم صَادِقِينَ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من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 Bla men aslâm və jehaû lillahi və hû muhsinûn falû ajerû âdâ rabbhi vəla kufûn ileyhim vəla hûm yâzânûn. Bla men aslâm və jehaû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 Bla men aslâm və وَهُوَ lillahi və hû mûhsinû fâlû وَلَا âzda rabbhi vâla xûfû alayhim vâla hû yâzânû. Bla وَهُوَ aslâm və أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا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 TİLK أمانيهم Qul hátوا برهانكم İn كنتم صادقين Bela من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وقالت يهود ليست النصارى على شيء وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء وهم يتلون الكتاب ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ وقالت النصارى ليست على شيءٍ وهم يتلون الكتاب ما نسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها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 İnna Allah'e alla kelli şeyin qadir. Ve aqimü ve aatü Ve ma tukaddimu le anfusukum min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 İnna Allah'e alla kelli şeyin qadir. Ve aqimü salat ve aatü zaka. Ve ma tukaddimu lanfusukum min xir.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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها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 بعد imanكم كفّارا حشدا من عند آفوسهم حشدا من عند آفوسهم بعد ما تبين لهم الحق حتى يأتي الله بأمره إن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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء وهم يتلون الكتاب ما نسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ وقالت ليست على شيءٍ وهم يتلون الكتاب ما نسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها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 بعد imanكم كفّارا حسدا من عند أفئفهم حسدا من عند من بعد ما تبين لهم الحق حتى يأتي الله بأمره إن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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ وقالت النصارى ليست اليهود على شيءٍ وهم يتلون الكتاب ما نسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يَتَبَدَّلِ الكفر بالإيمان فقد ضَلَّ سَوَاءَ السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أفئفهم حسدا من عند أفئفهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شيء وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ما نسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها.